سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم مائة جلدة ولا تأخذكم بها ولا تأخذكم بهم رفعة ولا تأخذكم بهم رحمة ولا تأخذكم بهما رافة في عذاب الله ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزالية والزاني فاجردوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله إن كنتم, إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجندوهم ثمانين جلدا ولا تقبلونهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرضون ازواجهم ثم لم يكن والذين يرضون ازواجهم ثم لم يكن لهم شناده الا انفصام ولم يكن لهم شناده الا انفصام فشهادة احدين بالله اربع شهادات بالله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 والخامسة أن غضب الله عليها إن كان إن كان من الصادقين ولو فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم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 لولا جاءوا عليه بأربعة شغداء فإذ لم يأتوا بالشغداء فأولئك, فأولئك عند الله هم الكاذبون لولا فضل الله عليكم ورحمه ولمسكم ولولا رحمه الله ولولا فضل الله عليكم ورحمه في الدنيا والاخره لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم اذ تنطقون بان سنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس نكون به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عيد الله عظيم ولولا لئن سمعتموه قلتم ما يبقينا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بكتان عظيم ولولا لئن سمعتموه قُلْ تَنَاءَىٰ يَكُونُ نَنًا أَن نتَكَنَّ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ نَضِيمٌ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم, إن كنتم مُّؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيات وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِن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 الله سميع عليم ولا يأتن الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أن يؤتوا أولي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله واليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنو لعنو في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم أن سنتهم وأيديهم وأرجلهم, وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق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 يا أيها الذين آمنوا يا آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلواها حتى يؤذل لكم وَاِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَاَرْجِعُوا هُوَ اَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وكل المؤمنات يغضرن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا ولا يبذين زينتهن إلا ما ضغر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو آبائ آبائه بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائ بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نساءهن أو نساءهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير غيره للإربة من الرجال أو الطفل أو الطفل النذيل لم يظهر على عورات النساء ولا يضرب بأرجولهن. ان لا يعلم ما يخفين من زينه ولا يضربن بارجلهن ان يعلم ما يخفين من زينه واتقوا الله وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون ايها المؤمنون لعلكم ترحمون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 والذين يبتغون الكتاب من ما ملكت ايمانكم فكاتبوهم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا واتوهم مننا لله الذي اتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إن أردنا تحصنا لتبتغو عرب الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله فإن الله من بعد إكراههن فإن الله من بعد إكراههن لغفور رحيم فإن ان الله من بعد اكراههم غفور رحيم ولقد انزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا ومثلا من الذين خلو من قبلكم وموعظه وموعظه للمتقين لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثل ومثلًا من الذين خلو من قبلكم موعدًا وموعدًا للمتقين. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. مثَلُ نورِكَ مشكَّالٌ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 ولو لم تمسس نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره يَهْدِي اللَّهُ لنوره مَن يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَطْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ سنة يسبح له فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُونَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ سبحناه فيها بالودو والأصال رجال رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع ولا بيع عن ذكر الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما يخافون يوما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 يحسبه الضمائر ما حتى إذا جاءه لم يجده شيئا لم يجده شيئا ووجد الله عاد. فَوَجَدَ الله عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِ مَوْجٍ مِنْ فَوْقِ سَحَابٍ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فوق بعض اِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ فَمَا له من نُورٍ فَمَا لَهُ من نُورٍ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 فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من, ويصرفه عن من يشاء يكاد سلا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار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 لقد أنزمنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين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 وَإِن يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُنُوبٍ إِنَّ رَضًا أَمِرْتَابٌ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِفَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أولئك هم الظَّالِمُونَ ما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أي يقولوا أي يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله رمي يطيع الله, الله ويتقاه فأولئك فَأُنَالَكَ مُلْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ لَإِنَّمَا رَتْهُمْ لَيَخْرُجُونَ قُلْ لَا تُقَسِّمُوا طَاعَتُمْ مَعْرُوفَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قل أعطِي الله قل أعطِي الله فاعطِي الرسول فإن تولَع فإنما عليهما حمل وعليكم ما حملتم وَإِنْ تُطِيعُوهُمْ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَعَنِ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْرِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْرَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ إِلَّا وَلَا خوفهم أمناء يعبدونني لا يشركون بشيء يعبدونني لا يشركون بشيء وَمَن يَقْفَرْ بَعْدَ ذَلِكَ وَمَن يَقْفَرْ بَعْدَ ذَلِكَ منكم فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَأْتُ الزَّكَاةَ وَأَطِيرُ رَسُولًا عَلَيْكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ, ومأواهم النَّارُ وَلَا بِئْسَ الْمَصِيرُ تقسموا بالله تهدئي مالهم لئن أمرتهم ليخرجوا قل لا يخرجون ولا تقسموا طاعتهم معروفا إن الله خبير بما تعملون قل أطيع الله وأطيع الرسول فإن تولوا فإنما عليهم ما حمل وعليكم ما حملتم وَإِنَّ تُطِيعُهُ تَهْتَدُوا وَمَا على الرَّسُولِ إلَّا الْبَلاءَ الْمُبِينٌ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَقْلِفَنَّهُمْ لَا يَسْتَقْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا سَتَقْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ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 وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصيد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 وإذا بلغ القطاثان منكم الحلم فليستأذنوا فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء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 ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آباءكم أو بيوت آباءكم أو بيوت أمماتكم أو بيوت إخوالكم أو بيوت إخوالكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت إخوالكم. أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأملوا جميعا أو أشتانتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية تحية من عند الله مباركة طيبة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 الذين يستأذنوك ان الذين يستأذنو ان الذين يستأذنونك اولائك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخانفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليهم وَيَوْمَ يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم